ولئن ماتم أو قتتم لَإِلَى رَبِّكُمْ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنَالَهُ لِتَلَجُّمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلٍ غَلِيظًا الْقَلْبِ لَفَضَّضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَفُوعَنْ جُمْ وَأَسْتَوْفِرَ لَهُمْ وَشَاعِرَهُمْ فِي الْأَمْرِ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 وما كان لنبي أن يغل وما يغل إلا بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُضلّمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِيْنَ من الله ومؤه جهنم وبأس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إثبات فيهم رسول من أفوسهم يسل عليهم آيات يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيهمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا هَذَا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير